We're gonna wake you كل منهم يبقى أصده لنا ما تبعنا حف سريها قلب الله كل الأحزاب كل منهم يبقى ما تبعنا حف في لاحده ما يقدر خلاف قلبي الحايه واللي مات في لحده يقدر خلاف والنشيشان خارج حدد وحده